ذ ك م ق و ل ك م ب أ خ و ع ه و النابلسي ه ي ق و ب ل د ع و ه م ل ب ا ئ ه م و أقصد عند ا ل ل ه فإن ل م م ت ع ل و ا ب ا ه م فإخوانكم ف ي الدين ومواليكم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 ببعض م ب ا ل ل ه في ك ت ا ب ا ل ل ه م ن ا ل م م ؤ ن ن ي و ا ل م ا ر ي ن إ للعلوم ا أن ت ا إلى ي ك م ع ر و ف ا كان ذ ل ك في ا ل ك ت ا ب م س و ر ا وإذ أخذنا م ي ه موسوعه النبيين ميثاقهم م ن ك النابلسي مريم و م للعلوم ن الاسلاميه أ ل ص ا د ن عن ص د ق م وأعدني اسماء ف الله ا ل ي م ن ى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 ف إ ذ ا جاء الخوف ر أ ي ت ه م ينظرون إ ل ي ك تدور أ ع ي ن ه م كالذي يوشى عليه من الموت ف إ ذ ا ذهب الخوف س ر ق و ك م ب أ ل س ن ة حداد أ ش ح ة على الخير اولئك لم يؤمنوا فاحبط الله اعمالهم وكان ذلك على الله يسيرا يحسبون الاحزاب لم يذهبوا وان ياتي الاحزاب يودون او انهم بادون في الاعراب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 م ن المؤمنين رجال ص د ق و ا ما ع ه د ا ل ل عليه ه ف م ن ه نحبه ومنهم م من من م ينتظر قضى و ا ب د ل و ت ب د ي ل ا ل ي ي ج ز ا ل ل ه ا ل ص ا د بصدقهم ق ي ويعذب ن ا ل م ن ا ف ق ي ن إن شاء ل موسوعه ي النابلسي ف ر و ا ل ل ه ا ل و م ن ي ا ل ا وكان ا ل ل ه ا م ي ا و ه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 وكان الله على كل شيء قدير ا يا ايها النبي قل لازواجك أ ز و ج ك قل أ ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن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 وقرها م ر ت ي ن و ع ت د ن ا ل ه النابلسي رزقا كريما ي ن للعلوم ا ل ا س ل ا م ي ف ل اسماء الله ق ا معروفا قرن في ب ي و ت ك ن و ل ا تبرجن تبرج ا ل ج ا ه ل ي س ا ل أ و ل ى و أ ق م ا ل ص ل ا ة وآتينا ا ل ز ك ا ة وأقعن ا ل ل ه و ر س و ل ه إ ن م ا يريد الله ليذهب عنكم ا ل ر ح س تطهيرا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 وما ا ا الله كثيرا والذاكرات ل الله ل ذ ك ر ي ن ه أعد مغفرة ر و أ ج عظيما وما كان لمؤمن ولا م ؤ م ن ة إ ذ ا قضى الله ورسوله أ م ر ا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 و ي خ ش و ن ه و ل ا ي خ ش و ن أ ح د ا ب ل س ي للعلوم ك الله الاسلاميه ن ا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 وكان بالمؤمنين رحيما تحيدهم يوم يلقونه سلام واعد لهم اجرا كريما يا ايها النبي انا ارسلناك شاهدا, شاهدا ومبشرا ونذيرا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 يا ايها الذين آ م ن و ا اذا نجحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عده تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا يا أ ي ه ا النبي إ ن ا احللنا لك ازواجك, أزواجك اللاتي آ ت ي ت اجورهن وما ملكت يمينك مما افاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك وبنات التي خالاتك ا هاجرن معك و ا م ر أ ة م ؤ م ن ة ان وهبت نفسها للنبي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 م و س ي ع ه ا ل ن ا ل ل س ي للعلوم ي م ا ا ا ل ا من س ل ا أن تبدل بإن م ن أزواج ولو أعجبك ولو ح س ن ه م وكان موسوعه ل كل ى شيء رقيبا يا ي أ النابلسي ا ذ ي آ م ن و لا تدخلوا ي و ت ا ن إ للعلوم ا أن ي إ ل ا س ل ا م ي ه لكن إذا د ع ي ت موسوعه ف د خ ا ف إ ذ النابلسي ن ت ت ن للعلوم الاسلاميه ل ل ه ي ت ح ي م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 بعده أبدا إن ذ ل ك موسوعه ا ل ن ا ب ل ش ي للعلوم ا ل ا جناح ع ل ي ه م ف ي آبا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 ل ه موسوعه ع ذ النابلسي للعلوم الاسلاميه بغير ا م ب ن ا يا ي أ ا النبي قل لأزواجك وبناتك ونساك قل و اسماء الله م م ؤ ن ن يدنين ي ع ي م من ن ج الحسنى ب بإن ذ ك لنور ي ل ن ج ا بهم ثم لا يجاورونك فيها إ ل ا قليلا ملعونين أ ي ن م ا ت ق ف و ا أ خ ذ و ا و ق ت ن و ا تقتيلا س ن ة الله في الذين خلوا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 و موسوعه النابلسي ف أ و للعلوم ف ن الاسلاميه ع ذ ب ع ن ل اسماء الله ا ل ح س ن آمنوا تكونوا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 فقد فاز م و س ا ع ظ ي ه ا ل ن ا عرضنا ا ل أ س ي للعلوم الاسلاميه ل ب اسماء و ه الله ا ل ح س ن ظلورا ي ع موسوعه ا ل م ن ا ف ق ي ن و ا ل م م ن ا ا ا ف ق ت و ل ش ر س ي ن و ا للعلوم م ش ر ك ا ا ت ويتوب ل ه ى ا الاسلاميه م م ؤ ن ت